ننتقل إلى الآية المئتين من سورة البقرة من أول قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم قوله تعالى فإذا قضيتم ميم الجمع واضحة؟ واضحة, واضحة, واضحة إن شاء الله نعم. فإذا قضيتم مناسككم قرأ السوسي بإضغام الكاف في الكاف مناسككم يقول إيه مناسككم مناسككم بالضبط كده. نعم. يقول مناسكم هنا الدليل طبعا معروف ولما معروف ودونك الإضغام الكبير وكتبه أبو عمر البصري فيه تحفل ففي كلمات عنه مناسكم وما سلككم وباقي الباب ليس معوله بارك الله لكم فضلات الشيخ بارك الله في. ميم الجمع واضحة طبعا واضحة فضلات الشيخ فاذكروا الله كذكركم آه هنا بقى ميم جمع حكمها ايه بقى؟ بعدها همزة فيكون الحكم ورش ورش يصلها ويكون المد مادا منفصلا بمقدار ستة حركات تمام الله يفتع عليك خانون بالقصر والتوصل نعم وابن كثير وأبو جعفر بالقصر في المد المنفصل نعم وفيها السكت الخلب بخلاف نعم كاد كذكركم آباءكم معنا مادان مد بدل واضح واضح فضلت الشيء مد متصل واضح واضح فضيله الشيء كان يكريبكم أباءكم أو برضو ميم جمع اتى بعدها همزه زي الأولى بالضبط أو أشد ذكرى أو أشد, أو أشد ذكرى بالنسبة للورش يعني نا. أو أشد ذكرى السكت بخلاف لمين لخلف همزه وذكرى فيها الخلاف فيها التلقيق وفيها الايه التفخيم ده بالنسبة لورش آه نعم وفيما ذكرا فخما نمثليا لهمز ورق قاصرا ومتوّل المهم فيها أي التفخيم والاي والترخي كما ذكر الشاطبي نعم أو أشد ذكره فمن الناس لفظ الناس بالجر كده قرأه دوري أبي عمرو بالإمال نيس إملة كبرة دوري أبي عمرو آه والماقول بما فيهم السوسي بالفتح وفي الناس عن دور فأضع وصالح لهفتح ووزع صاحبي خلف حصلة لأن الشاطب قيل وخلفهم في الناس في الجر حصلة حصلة هنا بها الإمالة والفتح موزع على كل من الدور والسوس فقرأ الدور بالإمالة الكبرى وقرأ السوسي وبقية القراء بالفتح من يكون عدم الغنة لخلف وضحة وفي الواوي وليا دونها خلف تلا دون الغنة يعني نعم. الشاطبية وطبعا خلف العاشر هاي غنة غنة ياء والواوي فز ماشي؟ نعم خالف خلف نعم. العاشر آه آه أصله يبقى حمزة نير. جميع القراء العشرة ورواتهم عدا خلف عن حمزة واضحة فضلات الشيخ. يقول ربنا أدغم السوس اللام في الراء نعم وفي اللام راء وهي فراء هنا اللام مضمومة قبلها ساكن تدغم انما لو مفتوحة لا تدغم يقرأ هكذا من يقول ربنا آتنا ربنا آتنا منفصل واضح واضح آتنا مد بدل بالنسبة للورش واضح واضح فضلات الشيخ. في الدنيا قرأ ورش بالفتح والتقليل وقرا ابو عمرو بالتقليل قولا واحدا وقرا حمزه والكساء وخلف بالاماله قولا واحدا وما لهم في الاخره من خله الآخرة النخر الورش مع الايه مع البدن ما لهم في الاخره في لاخره في لاخره ست حركات لا. مع ترقيق الراء السكت قولا واحدا بالنسبة لحمل ان خلف نعم. والسكت والتحكيم بالنسبة لخلال نعم. من خلاق قرأ أبو جعفر بالإخفاء, بالإخفاء. من خلاق نعم. وخلاق مد عرض للسكول إخوتنا إخوة الإيمان إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نستمع إلى هذه الآية بأكثر من رواية انتظرونا في هذه الحلقة إلى أن نلتقي نترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقرأوا القرآن